مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا في هذا الشريط لنواصل معا متابعه شرح الاصول الثلاثه وفضيلة الشيخ عبد الله السعد قال رحمه الله تعالى دليل الشهاده شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقص لا اله الا هو العزيز الحكيم لا شك ان ادله الشهاده لله جل وعلا بالوحدانيه ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرساله ادل ذلك كثير جدا في الكتاب وفي السنه فربنا عز وجل قال لرسول عليه الصلاه والسلام فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لجنبك وقال له ايضا قل ان الصلاه ونسكوا ما يحر لله رب العالمين وهذا معنى الشهاده وكما قال بوهم عليه السلام انني برا مما تعبدون الا الذي فطرني فكل هذا فيه التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة نعم فهنا ربنا جل وعلا شهد لنفسه عز وجل بالوحدانية وثن بعد ذلك بشهادة الملائكة له وذلك لمكانه الملائكة ثم بعد ذلك ثلث بشهادة أهل العلم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 معناها انه لا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالى فهناك معبودات كثيره تعبد من دون الله وتعبد مع الله والعياذ بالله فليس هناك من يعبد بحق سوى الله جل وعلا فلا بد على الانسان ان ينفي وأن يثبت لا بد على الإنسان أن ينفي وان يثبت ينفي العباده عن ما سوى الله ويثبتها لله وحده لا شريك له ولذلك أن شهادة لا إله إلا الله لها دلة وتقدم ذكر بعض هذه الادله ولها كذلك أيضا معنى وتقدم ذكر هذا المعنى وهو أنه لا معبود بحق إلا الله ولها كذلك أيضا أوكان ولها كذلك أيضا شغوط ولها كذلك أيضا لوازم وملتزمات فأما ما يتعلق بأوكانها ف. لها ركنان الركن الاول هو النفي وذلك انك تنفي العباده عما سوى الله والركن الثاني انك تثبت العباده لله وحده لا شريك له فلا بد من هذين الامرين لا بد على الانسان ان ينفي وان يثبت ينفي العباده عما سوى الله جل وعلا ويثبتها لله وحده لا شريك له ولا ينفك أحدهما عن الآخر ولذلك كما ان إبراهيم عليه السلام قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطر فتبرأ من جميع معبوداتهم سوى معبود واحد وهو الذي يعبد بحق وهو الله سبحانه وتعالى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 حتى يتم له الإسلام وحتى يتحقق له الإيمان لأن هناك من الناس ممن يقول نعبد الله ولكنه يقول أن من عبد غير الله فإن هذا لا يكفر وهذا لا يكون كافرا بذلك فلا شك أن من يقع في مثل هذا لا شك في كفره عفنا الله وإياكم من ذلك كذلك ايضا بعض الناس لا يقع في الشرك ويرى من يدعو غير الله ويلجا الى احد سوى الله ويرى من يتقرب الى غير الله ولا ينكر على هؤلاء ولا ينكر على هؤلاء فايضا هذا ليس بمسلم هذا ليس بمسلم لانه اتى باحد الركنين ولم يات بالركن الثاني اتى بعبادة الله ولكنه لم ينفي العباد عما سوى الله فلا بد من البراءة من المشركين ومن أفعالهم لا بد أن يتضرع الإنسان من كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى ولذلك قال ربنا جل وعلا لرسول عليه الصلاة والسلام قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى اخر السوره فأمره ربنا جل وعلا أن يخاطب جميع الكفار بأن يقول لا أعبد ما تعبدون وقد جاء في حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليه المشركون أن يعبدون آلهته مدة معينة من الزمان ويعبد أيضا هو آلهته مدة معينة من الزمان فلم يقبل ذلك عليه الصلاة والسلام لأنه ما يكون بهذا الإسلام وكذلك أيضا جاء في السيرة عديد جابه طبعا لا بأس بيسناده جاء أيضا في السيرة أن أهل الطائف طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتركهم ومعبوداتهم لمدة معينة فأيضا عليه الصلاة والسلام لم يخرهم على هذا بل أمرهم بأن يتبوأوا من معبوداتهم وأن يكفروا بمعبوداتهم وأن يفردوا ربهم جل وعلا بالعبادة ولذلك عندما استهزأ بعض الناس والعياذ بالله استهزأوا برسل عليه الصلاة والسلام وصحابته وكانوا هؤلاء ثلاثة كما هو معلوم واثنان تكلم واستهزأ وواحد منهم سكت ولم ينكر ولم يتضرأ ولم يتضرأ من مقالتهم فأنزل الله عز وجل قرآن يتلى إلى يوم الدين فيه كفر جميع هؤلاء الثلاثة قال عز وجل ولئن سالتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فحكم الله جل وعلا بكفر الجميع حتى هذا الذي شكت لماذا حكم بكفر ايضا حتى هذا الذي سكت لانه لم يتبرى من مقالته وسكت على ما قالوه وهذا ينافي الإسلام هذا ما تبرى من معبوداته ولكن هذا الرجل تاب إلى الله أجل وجل صادقة فقال سبحانه وتعالى إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين وقال عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفروا بها ويستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم فحكم ربنا جل وعلا على من جلس مع يستهزئون بالدين ويستهزئون بشريعه رب العالمين ولم ينكروا ولم يتضروا مما قاله هؤلاء حكم بكفر هؤلاء ولذلك بعض الناس يأتي ويتفرج على أناس يهود يقومون بعبادات يؤدونها أو ناس نصارى يقومون بعبادات صلواتيات ويتفرج عليهم أو يتفرج على اناس يأتون الى قبور الأولياء والصالحين ويراهم ويسمعهم يدعون من دون الله هؤلاء الصالحين ويذبحون لهم ويستغيثون بهم ويلجأون إليهم ولا ينتفع عليهم وإنما جالس ويتفوّج على أمثال هؤلاء، فأمثال هؤلاء منطبق عليهم الآيات عافانا الله وإياكم من ذلك، وأنهم مثل هؤلاء عافانا الله وإياكم من ذلك، ولذلك فيما يتعلق بما يسمى بالألفية، وهي أن بلوغ سنة ألفين، النصارى طبعاً يعتبرون هذا احتفال ديني. وهناك بعض الجهله ممن يزعم الانتساب الى دين المسلمين ايضا يستعد الاحتفال معهم بهذه المناسبه وهذا والعياذ بالله كفر افان الله واياكم من ذلك لان الله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانهم منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين وقال عليه الصلاه والسلام في رواه ابن داود في سننه من حديث ابن المنيب الجواش قال عليه الصلاه والسلام من تشبه بقوم فهو منهم وهذا التشبه يا ايها الاخوان هو على قسمين تشبه اكبر وتشبه اصغر التشبه الاكبر ان يتشبه بهم في عباداتهم وفي اعتقاداتهم وفي دينهم وهذه المناسبة التي عند النصارى وهبل وسات 2000 او 2001 هذه عندهم مناسبه دينية يحتفلون بها احتفالا دينيا فمن احتفل معهم وعظم هذه الشعيره فهذا والعياذ بالله آه قد آه وقع في التشبه الاكبر بهم عافانا الله واياكم من ذلك عافانا الله واياكم من ذلك والتشبه الأصغر هو ان يتشبه بلباسهم واذ هذيهم وطريقتهم فهذا تشبه اصغر هذا تضيره يعتبر من تباع الذنوب وامن يتشبه بهم في اعتقاداتهم وفي ديانتهم وفي المناسبات التي يحتفلون بها احتفالا دينيا احتفالا مبني على عقيده ودين فهذا والعياذ بالله يعتبر تشبه اكبر عافنا الله واياكم من ذلك فلا بد في الحقيقه من البغاء من المشفي لا بد من البراءه من المشركين ومن معبوداتهم التي يقومون بها او يؤدون او يعبدون او عفوا لا بد من التبراء من الافعال والعبادات التي يقومون بها لمعبوداتهم فلا بد من التبراء من ذلك كله وكما قال عز وجل قد كانت لكم اسره حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقوم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفونا بكم وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَى أَبَدًا حتى تؤمنوا بالله وحده فلابد من ذلك كله نعم وأما ما يتعلق بشروط لا إله إلا الله فلها سبع شروط الشرط الأول العلم فكما تقدم لا بد أن الإنسان تكون هذه الشهادة مبنية على علم كما قال جل وعلا الا من شهد بالحق وهم يعلمون فاشترط العلم سبحانه وتعالى وايضا لا بد من اليقين عندما يقولها الانسان متيقنا منها وضد اليقين الشك لا يكون شاك فمن كان شاكا فهذا لا شك انه ليس بمسلم نعم الامر الثالث الصدق لا بد ان يقول هذه الشهاده هو صادق وليس بكاذب والمنافق نعم يقولها الشهاده وقد يكون ايضا يعرف معناها ولكنه لم يصدق بقوله بهذه الشهاده فبالتالي هو كافر فالمنافقين في الدرك الاسفل من النار كما قال جل وعلا فلا بد ايضا من الصدق عندما يقول هذه الشهاده وايضا الامر الرابع لا بد من المحبه المحبه لهذه الكلمه ولما دلت عليه فلا بد من محبه الله جل وعلا ومحبه رسول عليه الصلاه والسلام ومن, المحب ومن محبه الله تتفوع جميع انواع المحاب فلا بد يحب لله ويبغض لله نعم ولا بد من الانقياد لا بد من الانقياد والانقياد يكون في العمل الانقياد يكون في العمل فهناك من يقبل ولكنه لا ينقاد طبعاً عندنا الانقياد والقبول وكلاهما من شروط شهادة لا اله الا الله القبول يكون في القول يقبل كل ما دلت عليه هذه الكلمة فهناك طبعاً من الناس ممن ما يقبل بعض ما دلت عليه هذه الكلمة مثلاً ما يقبل عفاء اللحية ما يقبل الحجاب ما يقبل قبل ذلك تحكيم الشرع في جميع مناحي الحياه فهذا في الحقيقه لم يسلم في فوق طبعا لا يخفى في فوق بين ان الانسان يترك بعض الواجبات وهو مقر بها فهذا لا شك انه عاصي هذا عاصي فقط وبين ان الانسان لا ما يقبل بعض الواجبات ولا يقبل بعض التكاليف فهذا يعتبر كاتب فلو عندنا انسان نعم قال انا ما اقبل تحريم الخمر وان كنت لن اشربها لكن ما اقبل هذا الحكم فلا شك ان هذا تاخر ودى ما شرعه الله سبحانه وتعالى عندنا واحد اخر يقول نعم انا اقبل ان هذا الشراب حرام وهو الخمر ولكنه يشرب ذلك فهذا عاصي فالقبول يكون في القول وهو يقبل كل ما دلت عليه هذه الكلمه والانقياد يكون في ماذا يكون في نعم العمل يكون الانقياد في العمل والشرط السابع هو الاخلاص لا بد ان الانسان يخلص في اقواله وفي اعماله لربه سبحانه وتعالى فهذه هي شروط لا اله الا الله هذه هي شروط لا اله الا الله نعم وأما طبعا لوازم ملتزمات لا اله الا الله فكما تقدم فكما تقدم ذكر او الإشارة الى مثل الى ذكر هذه اللوازم او الاشاره اليها فمن لوازمها كما تقدم الانسان إن يحب في الله ويعادي في الله ومن لوازمها كذلك اي من يتبرا من المشركين واقوالهم وافعالهم وهكذا نعم قال وحد النفي من الاثبات لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مسبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه فهناك من الناس من من يقول نعم لا شريك مع الله في ملكه سبحانه وتعالى ولكن يشرك مع الله عز وجل غيره في عبادته كما تقدم يدعو المخلوق من دون الله ويتقرب إليهم وينذر إليهم إلى غير ذلك فلذلك ذكر المصنف رحمه الله كما أنه لا شريك لله ملك فذلك أيضا لا شريك له في عبادته جل وعلا قال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه انني بغاء مما تعبدون إلا الذي فطرني فكما تقدم أن إبراهيم عليه السلام تبوا من جميع المعبودات التي كان قومه يقومون بعبادتها إلا معبود واحد فقط وهو الله سبحانه وتعالى المعبود بحق وقوله تعالى قل اهل الكتاب تعالوا ولا كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا فاشترط ربنا جل وعلا أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا فهذا نفي وإثبات لا نعبد إلا الله فهذه المتلبة فيها نفي وإثبات ولا نشرك به شيئا فأيضا هذه فيها نفي وبراء من كل المعبودات وأن العبادة لا تكون إلا لله وحده لا شريك له بد من النفي والإثبات كما تقدم قال ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فهذا هو الشطر الثاني من الشهادة وهو الشهادة لرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبرسالة وكذلك أيضا الشهادة لرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبرسالة لها معنى ولها كذلك أيضا كان ولها كذلك أيضا شروط ولها لوازم وملتزمات فما يقال في الشهاده لله جل وعلا بالوحدانية يقال أيضا في الشهادة لرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرساله من حيث المعنى ومن حيث الاركان ومن حيث أيضا الشروط ومن حيث كذلك أيضا اللوازم والملتزمات ثم هنا بعد ذلك فسر المصنف رحمه الله الشهادة للرسول عليه الصلاه والسلام بالنبوه ومعنى شهادة شهاده ان محمد رسول الله طاعته فيما امر طبعا معنى الشهاده معناها اقر واعترف معناه اقر واعترف بان محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام هو رسول الله الذي ارسله الى الناس كافة نعم ومعنى ذلك ايضا انه ومعنى ذلك طاعته فيما امر أمر لابد من طاعة عليه الصلاة والسلام فيما أمر فمن لم يطيع رسول أبدا فلا شك أنه قد كفر والعياب بالله وتصديق فيما أخبر فمن قبل بعض ما أخبر به رسول عليه الصلاة والسلام دون البعض الآخر هذا قد كفر لابد من قبول الجميع نعم واجتناب ما عنه نهى وذنب فلا بد أيضا أن الإنسان ينتهي عما نهاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وهذه النواهي طبعا على قسمين في أشياء إذا منتهى عنها الإنسان كفر مثل الشرك إذا منتهى عنه كفر وفي أشياء إذا منتهى عنها الإنسان لما يكون فاسق وعاصي نعم وهي الواجبات التي لا توجب نعم وهي نعم عفوا يعني مثل توك الزنا او توك شوك الخمر وهكذا فهذه إذا الانسان منتهى عنها فلا شك أن يكون عاصي فقط نعم قال و ان لا يعبد الله الا بما شرع فلا بد على الانسان ان لا يعبد ربه جل وعلا إلا الا بما شرعه له ربه جل وعلا وذلك فيما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وكما قال عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أم لهم شُؤكة شرع لهم من الدين ما لم يأذن به, به الله فجعل ربنا جل وعلا هؤلاء الذين يأخذون الشريعه من غير الله جعلهم مشركين وأنهم قد جعلوا هؤلاء الذين يطيعونهم في أشياء وينتهون عن أشياء لم يأمروا الله عز وجل بها ولم يدعوا إليها فيكون هؤلاء مشرفين وقد اشركوا هؤلاء في عبادة الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى ولذلك جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول عليه الصلاه والسلام قال من أحدث في أمنا هذا ما ليس منه فهو غد فكل إنسان عدة عباده لم يأتي بها دليل من الكتاب ولا من السنة فلا شك أنها تكون بدعة وبالتالي تكون موجودة على من قالها أو من فعلها. نعم، والبدع كثيرة عافن الله وإياكم من ذلك. نعم، أو الشهاده الشهادة أو كان شهادة محمد رسول الله نعم. العبودية ورسالة العبودية ورسالة العبودية عفنا عفنا ورسالة أن الانسان يشهد بأن محمد بن عبد الله هو رسول الله هذا وقم الأول يشهد لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يشهد بأنه هو رسول الله وكن الثاني العبودية يشهد بأن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله فالشهاده للرسول عليه الصلاه والسلام بالنبوه نبوه هذا رد على من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم والشهاده له بانه عبد من عباد الله وان الله جل وعلا فضله بالرساله هذا رد على من غلا بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى اخذ يدعوه من دون الله ويستغيث به ويلجا اليه لاخره إلى فلا بد من أن يعتقد الإنسان بأن الرسول عليه الصلاة وسمع عبد من عباد الله وكما تعلمون أن الله جل وعلا عندما أثنى على رسوله في عدة مواطن وصفه بالعبودية له فقال مثلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فوصفه وأثنى عليه بأنه عبد من عباد الله وثم جاء في صحيح البخاري من حديث عويد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تطغوني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم فانا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله فهناك من يرفع عن هذه الدرجه بل يقول أن المخلوق من نور وما شابه ذلك وهذا كله من الضلال عافنا الله وإياكم من ذلك وكله من الغلو الذي حذرنا منه أوسول عليه الصلاة والسلام ولذلك قال جل وعلا يا أهل الكتاب لا تعلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق نعم فهذه عقنا الشهادة شهادة محمدا رسول الله وأما شروط هذه الشهادة فتقدم في معناها من شروط هذه الشهادة هو لا بد من طاعة وسيل عليه الصلاة والسلام لا بد من طاعة عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الأول والانتهاء عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام وهذا الشرط الثاني لا بد من الطاعة وأن ينتهي الإنسان عما نهى عنه وسيل صلى الله عليه وسلم نعم والأمر الثالث هو لا ولا نصدق الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام فهذا شرط في صحة الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبرسالة ولذلك عندما قال بعض المشركين للرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم قال بعض المشركين يبي بكر رضي الله عنه قالوا ألم تسمع ما قال صاحبك يعني بذلك الرسول عليه الصلاه والسلام قال وماذا قال قال ان, إن اسرع بي الى بيت المقدس في نعم في ليله واحده وقد جئت فقال ان كان قال فقد صدق انا اصدقه فيما هو اعظم من ذلك وهو انه كونه بكر رضي الله عنه يصدق بانه رسول عليه الصلاه والسلام محمد رسول الله فإذا كل ما أخرى به الوسول عليه الصلاة والسلام فعليه أن يصدق له بد من تصديقه صلى الله عليه وسلم وهناك من الناس والعياذ بالله ممن لا يصدق في بعض الأمور ويتشكك فيما كان ويرد بعض النصوص التي جاءت عن الوسول عليه الصلاة والسلام بعقله الفاسد وذهنه الفاسد فتجد مثلا بعض الناس يقول في الحديث الذي رواه البخاري حديثه بكه السقف لا يفلح قوم ولو امرهم امرأة يشكك في هذا او في حديث ابي هريره الذي خرجه البخاري ايضا ان في حجنا حي الدباب داء وفي الاخر دواء فيشكك في هذا الى غير ذلك عافانا الله واياكم من هذا فلا بد لا يكون الانسان مسلم ومؤمن حتى يصدق بكل ما اخبر به الرسول عليه الصلاه والسلام والشرط الرابع هو لا بد ان لا يعبد الله عز وجل الا بشريعته فهذه هي اربع شروط طاعته والامر الثاني الانتهاء عما نهى عنه عليه الصلاه والسلام والامر الثالث هو تصديقه عليه الصلاه والسلام في كل ما قال والامر الرابع هو لابد ان لا يعبد ربنا لا يعبد الله عز وجل لا يتعبد الله عز وجل الا بالشريعه التي انزلها الله عز وجل على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فهذه هي شروط الشهاده للرسول عليه الصلاه والسلام بالنبوه نعم وأما ما يتعلق باللوازم والملتزمات فكما تقدم يلزم من ذلك اتباع رسول عليه الصلاة والسلام والاقتداء بسنة إلى آخره نعم ثم قال ودليل الصلاة فركن الثاني الذي ياتي بعد الشهادتين هو الصلاة وركن الثالث هي الزكاة قال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد المصنف طبعا رحمه الله أيضا ذكر ما يدل على, على تفسير التوحيد بعد أن ذكر تفسيره فيما سبق وقد فرر هذا عدة مرات وهذا في الحقيقة من حسن تأليف المصنف وذلك أنه ينبع على هذا الأمر المهم العظيم بين حين وآخر وقد وهذا قد جاء في الكتاب والسنه فربنا عز وجل على الشيء المهم والعظيم دائما يذكرها في كتابه عز وجل وفي آيات كثيرة نعم قال وتفسير ذلك قوله تعالى وما امروا إلا ليعبدوا الله المخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فبين ربنا عز وجل أن الناس ما امروا إلا بعبادة الله وبالاخلاص إليه سبحانه وتعالى فالاخلاص لله عز وجل هذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله عندما الإنسان يعبد ربا مخلصا له الدين هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله والحنيف هو المقبل على الله جل وعلا والماء اليه والمبتعد عما سواه هذا هو الحنيف ويقيم الصلاة ولا يكون الإنسان مقيما للصلاة حتى يأتي بستة أشياء لا يكون الإنسان مقيما للصلاة حتى حتى يأتي بستة أشياء الأمر الأول هو أن الإنسان يؤدي هذه الصلاة ومن لم يؤدي هذه الصلاة فقد كفر والعياذ بالله ما جاءت بذلك الأدلة ومن ذلك قوله عز وجل نعم ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ومن ذلك نعم قوله عز وجل نعم أحسن تاب تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فيخوانكم في الدين وقال في الآية الأخرى فخلوا سبيله فاشترط ربنا جل وعلا إقامة الصلاة اشترط مع الإمام بالله جل وعلا إقامة الصلاة وأن الإنسان بدون ذلك لم لم ياتي بالدين أو لم يكن مسلما وبالتالي لابد من مقاتلته إلى آخره وكما قال جل وعلا فخلف بعد الخلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وآمن فلولا انهم كفروا بتوكهم للصلاه لما قال جل وعلا الا من تاب وامن لما قال جل وعلا الا من تاب وامن فلولا انهم كفروا بتوكهم للصلاه والا ماذا كربنا جل وعلا الا من تاب وامن بالاضافه الى ما جاء طبعا في السنه من رواه مسلم من حديث ابي سفيان وجابر من حديث ابي سفيان وعبد الزبير كلامه عن جابر ان رسول عليه الصلاه والسلام قال بين الرجل وبين الكفر والشوخ ترك الصلاه يعني الذي يمنع الاسلام من الوقوع في الكفر والشوخ هو هذه الصلاه وكما جاء ايضا في حديث ابن بغيدة عن أبيه الذي رواه مع محمد وبعض أصحاب اصحاب السنن ان رسول عليه الصلاه والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر وكما جاء ايضا في مرواه بن في كتاب تعظيم قدر الصلاة من حديث أبان بن صالح عن مجاهد انه سأل جابر ماذا كنتم تعدون الاعمال توكه كفر قال الصلاة فهذا نقل للإجماع من جابر نقل للإجماع من جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأن الصحابة كانوا يرون أن توك الصلاة يعتبر كفر وأيضا نقل هذا من التربع الشقيق من عبد الله العقيلي كما هو معلوم في مرواه الترمذي قال كان الصحابة لا يرون الأعمال شيء توك الكفر إلا الصلاة، إلى غير ذلك من الأدلة. نعم، فترك الصلاة هذا كفر والعيالبلا. فأولا حتى يكون مقيم للصلاة لا بد أن يأتي بها. الأمر الثاني حتى يكون مقيما لهذه الصلاة لا بد أن يأتي بالأوامر والواجبات. فهناك من لا يصلي فهناك عفوا من يصلي ولكن لا يأتي بالأوامر والواجبات. والأمر الثالث. لا بد من ان يؤدي هذه الصلاه في وقتها لا بد ان يؤدي هذه الصلاه في وقتها فهناك ايضا من ياتي بالاوكان والواجبات لكن لا يصلي هذه يصلي في وقتها والامر الرابع هو لا بد ان يصليها جماعه مع المسلمين هذا بالنسبه للرجال والامر الخامس لا بد من الاتيان عفوا الامر الخامس لابد من الشروط أن يأتي بالشروط التي تسبق الصلاة من طهارة وستر للعورة واستقبال القبلة وما شابه ذلك الأمر السادس هو الخشوع في هذه الصلاة إذا أتى الإنسان بهذه الأشياء الستة يكون قد أقام الصلاة يكون قد أقام الصلاة وبالمناسبة لم تذكر الصلاة لم يأتي الأمر بالصلاة في القرآن الكريم بالصلاة فقط وإنما الذي جاء الامر باقامه الصلاه ما جاء في القران الكريم الامر باداء الصلاه وإنما الذي جاء هو الامر باقامه الصلاه فلا بد من القيام بهذه الاركان السته حتى يكون الانسان مقيم للصلاه نعم وفيما يتعلق نعم بائتاء الزكاه فلا بد على الانسان ايضا من أمرين؟ الامر الاول ان يخرج زكاه الشيء الذي هو واجب عليه سواء كان من اموال او من بهيمه عام او من زور وثمار فلا بد ان يخرج ذلك والامر الثاني ان لا يتاخر عن وقتها لا يجوز تاخير الزكاه عن وقتها تقديم الزكاه على وقتها هذا مشروع فجاء بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ من العباس زكاه ماله زكاة مال سنتين قدمها واما التاخر عن الوقت فهذا ما يجوز تاخر عن الوقت هذا لا يجوز فلا بد ايضا من هذين الامرين نعم قال ودليل الصيام هو قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نعم فهذا من ادله وجوب الصيام على الناس نعم قال ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين نعم وهذه الأركان الخمسة تنقسم إلى قسمين من حيث الحكم قسم إذا ترك الإنسان كفر وقسم إذا تركها الإنسان مع إقرار بها لا يكفر طبعا القسم الذي إذا تركها الإنسان كفر ما يتعلق بالشهادتين وبالصلاة إذا ترك الإنسان ذلك كفر وأما الزكاه والصيام والحج فاذا تركها مع اقرار بها وإيمان بفرضيتها فهذا يكون عاص وفاجر وفاسق ولكن لا يكون كافر وقد اختلف اهل العلم في هذه المساله فنقل عن بعض الصحابه وبعض السلف تكفير من ترك الزكاه وتكفير من ترك غير ذلك حتى انه نقل عن الامام احمد خمس روايات في روايه ان كل من هذه ترك لو تركها فقد كفر فمن ذلك عن الإمام بن تيمية وقد جاء هذا عن السلف وقد جاء هذا عن السلف ولكن الذي دلت عليه الأدلة أن تارك الزكاة والصيام والحج أنه لا ما مغفرة بها ومن الأدلة على ذلك نعم قوله عليه الصلاة والسلام في مغروه الشيخان من حديث أبي هريرة واللفظ المسلم أن تارك الزكاة يعذب في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم بعد ذلك يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. فلو كان بتوكه للزكاه يكفر لما قال عليه الصلاه والسلام بعد ذاكره مصيره الى, مصيره الى الجنه او الى النار نعم ولعل يقف عند هنا ونكمل بمشيئه الله في الدرس القادم وقبل قبل نعم نجيب على بعض الاسئله كان الاخوان لهم أسئلة الدرس القادم بمشيئه الله ما راح يكون هناك درس وانما فيما في الأسبوع بعد القادم في الأسبوع بعد القادم فالدرس القادم وأيضا من كان يحضر درس الخميس الذي باع صلاة الصبح أيضا ما في درس وإنما الأسبوع الذي بعده ذهب الله كيف نعم نجمع هذا حديث عباده بن الصامت وحديث عباده بن الصامت إلى جماعة ألفاظه وجدت المقيد بقيود لفظه قال فمن حافظ عليهن وات برقوعهن وخشوعهن كان على الله عاد أن يدخله الجميع ومن لم يات برقوعهن وبخشوعهن فهذا أمره لله الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام فذكر أشياء تتعلق بالصلاة من حيث أين من حيث في صفه الصلاه واشواذها في الصلاه ولم اه اه ولم اه يعني يذفو ثواب الصلاه فلا بد في الحقيقة من جمع الالفاظ بعضها الى البعض الاخر وبهذا اجاب محمد بن نصر المغوسي في كتابه تعظيم قدر الصلاه هذا طبعا في الجهل يعني كما في نفس الحديث يدوس الاسلام كما يدرس موسى في حتى ما يدوس ما صلاه ولا صدق ولا صدق يكون ادركنا عبان على هذه الكلمة فعندما قال حذيفه هذا الحديث قال صرف بن زفر ما تنفعهم هذه الكلمة هم لا يصلون ولا يصومون ولا يتصدقون فأعرض عنا حذيفه حتى فور ذلك ذات مرات قال بل تنفعهم بل تنفعهم وذلك الجواب عن هذا أن هؤلاء كما تقدم ما يدعون وجهلوا أن الله عز وجل قد افترض عليهم الصلاة الاخرية وربنا عز وجل يقول انذركم به ومن بلغ بلغته النذار فهؤلاء ما بلغته ويصليها بعد الساعة 7 ولا اي هذا فيه خلاف بين العلماء هناك من يرى أن هذا الإنسان كافر ومن ممن يقول بهذا أو كان ممن يقول بهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يرى ان الإنسان إذا ان أن لا يصلي حتى يأخذ الوقت بدون عذر يقول ان هذا لك لو حتى كان ان أن يصلي في يكون وغير ان يكون لك ان هذا في هذه الحالة لا يكفي والمسألة خطيرة ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك هذا الحديث وإن كان جاء في البخاري البقاء نعم نعم. وقال لنا أشك يعني أن هذا الكلام فعلا صدر من رسول الله عليه نعم هنا شك في فوق بينهما الذي والعياذ بالله هذا الشيء ثابت عنده ويود هذا كافر صلى الله عليه وسلم إنه ود بعض ما جاء به رسول عليه وسلم ولا صدق التصديق الكامل وأما الذي يقول أشك فهذا في الحقيقة في هذه المسألة الضالف لكن لا, لا يكون تعفوه إنما ظال ويؤلم حديث رواه البخاري صانت تشك في أيشن حديث رواه البخاري بأصاح أسناد ولم يطعم بأحد من أهل العلم بالحديث يقال تشك أنت بأيشن هذا الشكل ما جاء من عقلك هذا الشكل جاء من عقلك وتظن من المرأة هي حفلة هنت تولى deze dat het gaat om de kans om de kans om de kans om de de kans om de kans om de kans om de kans om de هذا في الحقيقة المنهج خطير هذا المنهج خطير وهذا في الحقيقة يدل على أنه ما صدق التصديق الكامل وأنهم يتبعون أهوائهم لا شك أن الشرع جال كل الناس وألعبه بعموم اللبض لا بخصوص السبب وله بالتالي كل شيء إذن هو قضية عين وحادثة عين وبالتالي هذا يؤدي إلى بطلان الشرع ما في هنا شيء اسم حادثة عين إلا دجاعة في حالة الواحدة فقط إذا قال الشابع إن هذا الشيء خاص به هذا نعم يعني مثل ما جاء في البخاري في حديثه ببودة بالنيار عندما قال عندي جذع أو كذا وكذا قال لا تجزع عن أحد بعدك قال لا تجزع عن أحد بعدك فهنا نعم مع ان ابن تيمي أيضا يحكى عنه قال لا تجزع عن أحد بعدك نعم مع القرية يعني حالة ليس مثل حالته وأما من كان حاله مثل حالتك. فأيضاً لو فعل هذا تجزع عنه وهذه لا أفهم بس هذه ترى قضية مهمة جدا وذلك أن بعض الناس قد يكون بعضها من العين. يكون هذه حادثة عين وهذه المبصع هذا الشرع جعل يكون للناس ما من الناس يا شيخ يعني... توقعت مثلاً في ضاع مولى هذه حادثة عين ما تكون امات كل حديثاتي وانما لأنه ما جاء في نفس الحديث إن هذا ما يكون إلا لسال لا لا لا لا, لا ممكن الجمع وذلك هذا انما رضع من المجاعات هذا هو العصر لا جاءت حاله مثل حاله سالم وهي قضية يعني فيها اضطرار لهذا الفعل فهذا نعم يعني لو وجد ايضا شخص كان مربى من قبل بعض الناس طبعا التبني لا هذا غير مشروع لكن ربه ثم ولم يرضعوه وكبر وبلغ مبلغ الرجال ولا عند ناس يعرفهم ويرجع اليهم ويقيم عندهم لهؤلاء الناس فهنا لا بس بارضاعه السلام الذين من يقول بان هذه الايه خاصه بالمسيح نعم حصل هذا الشيء حصل هذا الشيء من الغصه والبكاء نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المؤلف رحمه الله تعالى ودليل الصلاة والزكاة وتخصير التوحيد قوله تعالى وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ودليل الصيام قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وَدَلِيلُ الحج قوله تعالى وَلِلَّهِ على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفى فان الله غني عن العالمين المرتبه الثانيه الايمان وهو بضع وسبعون شعبة فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها إماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان واركانه سته ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البرى أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرى من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر المرتبة الثالثة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 وقوله تعالى وما تكون في شأنه وما, من وما تسلو منه من قران ولا تعملون من لطفاً ايها الاحبه هنا انصف الشري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 انه هو السميع العليم وقوله تعالى وما تكون في شان وما تسلو منه من قران وما تتم تسلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الايه والدليل من السنه حديث لا لتكف عند هنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة إلى آخره وهذه المراتب هي مراتب الدين وقد تقدم لنا الكلام على الإسلام وبقي المرتبه الثانيه عليكم السلام وهي مرتبه الايمان وبقي ايضا المرتبه الثالثه وهي مرتبه الاحسان ودليل هذا ذكر المصنف رحمه الله لا دل على هذا من القران الكريم وهذه الادله التي جاءت في القران جاءت مفروقه في ذكر الايمان والاسلام والاحسان الى اخره وان ما يتعلق بالسنه فذكر المصنف حديث جبريل كما سوف صوفيات بمشيئه الله وحديث جبريل فيه هذه المراتب الثلاثه فيه هذه المراتب الثلاثه ففيه مرتبه الايمان او عفوا فيه مرتبه الاسلام ثم بعد ذلك ذكر مرتبه الايمان ثم بعد ذلك ذكر مرتبه الاحسان نعم وفيما يتعلق بالايمان الكلام عليه يكون من عده جهات الجهه الاولى فيما يتعلق بمعنى الايمان والجهه الثانيه فيما يتعلق بأركان الإيمان والجهة الثالثة فيما يتعلق بشعب الإيمان والجهة الوابعة فيما يتعلق بنواقض هذا الإيمان فكل هذه الأمور الاربعه ينبغي أن يتحدث عنها ويتكلم عليها فيما يتعلق بهذه المرتبة العظيمة من مراتب الدين نعم أما ما يتعلق بالأمر الأول وهو فيما يتعلق بمعنى الإيمان فطبعا الإيمان معناه في اللغة هو التصديق كما قال جل وعلا وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا ومع هذا التصديق أيضا يكون فيه طمأنينة ويكون فيه ركون إلى هذا الشيء وميل إلى هذا الأمر فكل هذا يدخل في معنى الإيمان من حيث اللغة ليس فقط التصديق وإنما يكون فيه أيضاً أكون لهذا الشيء وكذلك أيضاً ميل لهذا الشيء واطمئنان وطمأنينة لهذا الشيء فكل هذا يتعلق بمعنى الإيمان من حيث اللغة نعم واما ما يتعلق بمعنى الإيمان من حيث الاصطلاح فهو اعتقاد بالقلب وعمل ونطق عفوا باللسان وعمل بالاوثان ويزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه نعم فهذا هو معنى الإيمان في الاصطلاح فلا بد في الايمان من هذه الامور الثلاثه وهي التصديق الذي يكون بالقلب والامر الثاني هو النطق الذي يكون باللسان ويوافق الانسان لسانه ما في قلبه ويعرب ما في قلبه بلسانه والامر الثالث هو العمل بالاركان وهذه الاشياء الثلاثة لا بد من كل واحد منها ولا يصح الايمان الا باجتماعها ولا يصح أن الإنسانيات ببعضها دون البعض الآخر وقد نقل الإمام الشافعي وحمه الله تعالى نقل إجماع الصحابة والتابعين إلى عصره على هذا الأمر وهو أنه لا بد من هذه الأشياء الثلاثة وأن بعضها لا يكفي عن البعض الآخر نعم وكذلك ايضا نقل ذلك الحميدي الشيخ البخاري وأيضاً غير من أهل العلم نعم وسوف يأتي أيضاً الكلام زيادة على هذه الأمور الثلاثة نعم أما ما يتعلق بالتصديق الذي يكون في القلب فهذا لا بد منه وليس هناك خلاف بين أهل العلم في ذلك ما تقدم في ناقل الإجماع نعم والمقصود بالتصديق الذي يكون في القلب هو هو ان يصدق الانسان بكل ما جاء به الكتاب والسنه لا بد على الانسان ان يصدق ويعتقد بصحه ما جاء في الكتاب والسنه فحتى يكون ايمانه إيمان صحيح لا بد ان يصدق بكل ما جاء في الكتاب والسنه نعم وعلى راس ذلك ايمان بالله وملائكته وكتبه ورسل الى اخره من اركان الايمان نعم الامر الثاني الذي يتعلق ايضا بالقلب هو لا بد من عمل القلب وسوف فيما يتعلق بعمل اللسان وعمل الجوارح لكن هنا هذا الشيء يتعلق بالقلب لا بد من عمل القلب والمقصود هنا بعمل القلب هو الخشيه والتوكل والرجاء وما شابه ذلك لا بد ان الانسان يخشى من الله جل وعلا ويرجوه سبحانه وتعالى ويتوكل عليه وينقاد اليه الى اخره فهذه تسمى بعمل القلب فلا يمكن كما تقدم لنا لا يمكن للانسان ان يؤمن بالله وهو لا يخاف من الله او لا يتوكل عليه او لا يرجو ما عنده فهذا غير ممكن ابدا هذا غير ممكن ابدا ولذلك جلست على دل من الكتاب والسنة لا بد من عمل القلب ولا بد من هذه الأمور حتى يكون الإنسان آثيا بالإيمان الصحيح. نعم، وأما ما يتعلق بعمل اللسان فلا بد على الإنسان أن ينطق بلسانه عما في قلبه ومن ذلك. عندما الإنسان يريد أن يسلم، طبعا لا بد أن ينطق بالشهادتين ويأتي بهما، ولا يتصور من إنسان أنه يستطيع أن يتكلم ويزعم أنه مسلم ولا يتكلم بالشهادتين. هذا غير ممكن. هذا غير ممكن فلا بد من عمل اللسان ومن عمل اللسان كذلك أيضا هو. آه الصلاة عندما, يقرأ فيها عندما يكبر ويزهد على الاستفتاح ويقرأ بالفاتحة إلى غير ذلك فهذا أمر لا بد منه وباقي العبادات اللسانية وباقي العبادات التي تكون في جارحة اللسان فأيضا هذا أمر لا بد منه وأما بالنسبة لي الذي لا يستطيع أن يتكلم فلا شك أن هذا مستثنى من هذا الأمر وأما انسان يستطيع أن يتكلم فلا بد أن يعرب عما في قلبه يعرب بلسانه نعم الأمر الثالث هو لا بد من عمل الجوارح لا بد من عمل الجوارح والعمل عملان كما تقدم عمل القلب كما تقدم وهو فيما يتعلق بالتوكل والإنابة والخوف والخشية إلى آخره ولا بد أيضا من عمل الجوارح فلا بد من هذين العملين لا بد من هذين العملين. ودلت الأدلة من الكتاب والسنة أنه لا بد من عمل الجواب، ومن ذلك عندما الإنسان يتق الصلاه والعياذ بالله، وهي عمل يكف ويقع في الكفر وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، وأجمع الصحابة على هذا الشيء. وايضا من أتى من بعدهم من السلف الصالح <تصفيق> نعم وإن كان حصل خلاف بعد هذا ولكن قد دلت الأدلة على هذا الشيء وقد تقدم الإشارة إلى شيء من ذلك نعم نعم ا لا لابد من عمل الجوابح ولذلك كما تقدم الإمام الامام الشافعي قد نقل الاجماع على هذا وكذلك ايضا الفميدي وهناك من اهل العلم ممن لا يشترط عمل الجوابح ويقول أن عمل ان العمل شرط كمال في الايمان وهذا القول لا شك أنه قول ليس بصحيح مخالف لنصوص الكتاب والسنة لما أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح وقولهم أن العمل شرط كمال معنى هذا أن الإنسان أيضا نعم أيضا معنى قولهم هذا أن الكفر لا يكون إلا بالجحود والتكذيب وهذا في الحقيقة مذهب المرجئه هذا مذهب المرجئه وليس مذهبا لأهل السنة والجماعة ولذلك صاحب الجوهرة وهي من كتب الأشاعرة أو في شرح الجوهرة وهي لا شك من كتب الأشاعرة ذكر أن الأمل عندهم شرط كمان فإذا هذا مذهب للمجتهد وليس مذهبا لاهل السنه والجماعه فعند اهل السنه والجماعه لا بد من العمل نعم واما ما يتعلق بأركان الايمان فهي لو كان وسوف تاتينا هذه الاركان مفصله باذن الله نعم واما ما يتعلق بشعب الايمان ف هو الذي ذكره المصنف في الحديث فقال الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة علىها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان نعم كما معلوم ان هذا نص حديث وهذا الحديث قد خرجه الشيخان خرجه الشيخان من حديث عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الإيمان بضع وستون شعبة وهذا لفظ البخاري وجاء في صحيح مسلم الايمان بضع, وسبعون بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون وعلىها قول لا إله إلا الله وأدناه ماطف الأذى عن الطبيع ففي غواية مسلم فيها الشك بين بضع سبعين وبين بضع وستين ولذلك اختلف أهل العلم في عدد هذه الشعب والصحيح هو بضع وسبعون هذا هو الصحيح والذي يدل على هذا هو ما جاء في رواية الإمام محمد من حديث جعفر بن برقان عن يزيد من الأصم عن أبي هريرة قال الإيمان بضع وسبعون شعبة ولم يقع في هذه الروايه شك هذه الروايه لم يقع فيها شك فإذا هذه الروايه تفيد أن الشك الذي وقع في راية عبد الله بن دينار عن أبي صالح بين بضع سبعين وبضع ستين أن الصواب بضع وسبعون وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم وأبن حبان قد نص في كتابه المسمى بالتقاسيم والأنواع والذي اشتهر بصحيح ابن حبان نص على هذا فقال اني نظرت ما بين دفتي المصحف فأخرجت الأعمال التي هي من الإيمان أو أخرج الأشياء التي هي من الإيمان ونظرت أيضا ما في السنة فأخرجت أيضا الأمور التي هي من الإيمان فجمعت ما في القرآن وما في السنة وحذفت المتكور فوجدتنا العدد 79 وجدتنا العدد 79 قال وقد افردت ذلك بكتاب وهذا الكتاب ما يعرف انه موجود الكتاب الذي الف ابن حبان في ذلك لا يعرف انه موجود نعم ثم جاء الحليمي والف ايضا كتابا في شعب الايمان ومطبوع هذا الكتاب تقريبا ظهر مطبوع في ثلاث مجلدات ثم جاء ابو بكر البيهقي احمد بن الحسين البيهقي نعم والف كتابه الكبير المسمى بشعب الايمان وجعل هذه الشعب ايضا بضع وسبعون شعبه نعم فهذه هي الشعب هذه هي الشعب والشعبة طبعا هي الخصلة من الشيء والجزء من الشيء هذه هي الشعبة الخصلة والجزء من الشيء وهذه الشعب تنقسم الى ثلاثه اقسام منها ما هو ركن في الايمان وهي الاركان السته وهي الاركان السته ومنها ايضا ومنها ايضا لابد منه في الايمان ومنها اقامه الصلاه فهذه تدخل في شعب الايمان هذه تدخل في شعب الإيمان ومنها ما يعتبر واجب وليس بركن وان الانسان لو تركه يكون قد ترك واجبا من واجبات الدين مثل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فعندما يترك ذلك يكون قد ترك واجبا من الواجبات الشرعيه التي امر الله عز وجل بها وغير ذلك والقسم الثالث هي الاشياء المستحبه التي هي من الايمان او الشعب التي هي شعب ايمانيه ولكنها مستحبه وليست بواجبه وليست بواجبه ومن ذلك ماط الأذى عن الطريق ومن ذلك الاذى عن الطريق نعم والفوق ما بين الاركان والشعب ان الاركان لا بد منها في الايمان بخلاف الشعب منها ما لا بد منه ومنها ليس لا بد منه نعم فهذا الفوق الاول والفوق الثاني ما بين الاركان والشعب هو ان الركن هو عقل ان الشعب الايمان اكثر عددا من حيث الاركان فالاركان 6 والشعب بضع 70 نعم ومنها كذلك أيضا أن الاركان كلها داخل في الشعب كلها داخل في الشعب فكل ركن هو شعبة وليس كل شعبة ركن ليس كل شعبة ركن فالحياة لم يذكر أنه من أركان إيمان فما هو معلوم وكذلك الأمر بالمعروف وكذلك عفوا لي ماطر الأذى عن الطريق فهذه أيضا ليست من أركان ولا والأمر بالنها المنكر نعم نعم فكل ركن هو شعبة وليس كل شعبة هي ركن نعم قال أركانه ستة وطبعا الركن هو جزء الشيء الذي لا بد منه في هذا الشيء هذا هو الركن هو جزء الشيء الذي لا بد منه في هذا الشيء أو أن تقول أن الركن هو جانب الشيء الأقوى هذا هو الركن جانب الشيء الأقوى هذا هو الركن نعم فإذا هذه الاشياء السته يقوم عليها الايمان وبالتالي لا يصح الايمان الا بها نعم وهذه طبعا كما هو معلوم جاء في حديث جبريل مستمعه وجاء ايضا في نصوص القران والسنه الاخرى نعم قالوا اركانه سته اولا ان تؤمن بالله هذا هو اساس الاركان وهذا هو اساس الدين ومنه تتفرع باقي الاعمال وباقي الواجبات نعم فالإيمان بالله جل وعلا هو الأساس والأصل نعم وكل ما يأتي فإنه ينبني عليه وفيما يتعلق بالإيمان بالله لا بد من أمور حتى يكون الإنسان مؤمنا بالله الإيمان الصحيح وهذه الأمور هي ثلاثة الأمر الأول هو الإيمان بربوبية الله جل وعلا والأمر الثاني هو الإيمان بولوهي الله سبحانه وتعالى والأمر الثالث هو الإيمان بما لله عز وجل من أسماء حسنى وصفات علا فلا بد من هذه الأشياء الثلاثة حتى يكون الإنسان مؤمنا الإيمان الصحيح فأما ما يتعلق بربوبية الله سبحانه وتعالى فهو إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الافعال التي يفعلها سبحانه وتعالى ومن ذلك طبعا الايمان بوجوده عز وجل والايمان بخالقيته والايمان برازقيته سبحانه وتعالى والايمان بانه هو الضعف والنافع والمالك والمدبر والمتصرف الى اخره من الافعال التي تتعلق بربوبيه الله جل وعلا نعم فهذا عمل لا بد منه حتى يكون الإنسان مؤمنا بالله عز وجل الصحيح الأمر الثاني هو فيما يتعلق بالإيمان بلهية الله جل وعلا وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة إفراده عز وجل بالعبادة وقد تقدم الكلام على هذه القضية والمساله في أكثر من مرة في درسنا هذا نعم الأمر الثالث أيضا فيما يتعلق بالايمان بالله هو أيضا الايمان بما لله عز وجل من اسماء ومن صفات فيثبت ما أثبته الله عز وجل نفسه من الاسماء أو, نعم او الصفات او ما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الاسماء والصفات فلا بد من الايمان بذلك لا بد من الايمان بذلك من رؤيه تاويل ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل نعم فعندما الانسان ياتي بهذه الامور الثلاثه يكون آمنا بالله عز وجل الايمان الصحيح نعم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الايمان بالملائكه وهو الركن الثاني من اركان الايمان وفيما يتعلق بالايمان بالملائكه ايضا لا بد من أمور الايمان بوجود الملائكه والايمان بمن سمي لنا منهم والايمان ايضا بمن أخبر الله عز وجل والإيمان بما اخبر الله عز وجل عنهم فيما يتعلق بصفاتهم وفيما يتعلق ايضا بالاشياء التي يقومون بها وبالافعال التي يؤدونها فايضا لا بد من الايمان بهذه الامور الثلاثه حتى يكون الانسان مؤمنا بالملائكه الايمان الصحيح فاولا لا بد على انسان اليوم بوجود الملائكه كما أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه وهو رسول عليه الصلاه والسلام في سنته ثم ايضا ان الله عز وجل قد سم لنا جمعا من الملائكه فسمى لنا جبرائيل وسمى لنا ميكائيل وسمى لنا اسرافيل وغيرهم ممن جاء تسميتهم في الكتاب والسنه فلا بد على الانسان ان يؤمن بذلك ولا ينكر هذا الشيء لان انكار هذا الشيء انكار لشيء جاء في الكتاب وجاء في السنه نعم الامر الثالث هو فيما يتعلق بما اخبر الله عز وجل عن الملائكه فيما يتعلق بخلقهم وانهم مخلوقين من نوب كما ذكر الله عز وجل وفيما يتعلق ايضا بالاعمال التي يقومون بها والصفات وافن وال وما جعل لهم ربنا عز وجل من صفات فيما يتعلق بالاجنحه فما ذكر الله عز وجل ذلك عنهم وايضا فيما يتعلق بعظم خلقهم وقدرتهم على التشكل وكما جاء في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام واجب له 600 جناح كل جناح قد سد الافق نعم وجاء ايضا جبريل على صوره رجل اعرابي وجاء على صوره ايضا دحيها الكلب فلا بد من الايمان بقدرتهم على التشكل وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان الملائكه هم أكثر خلق الله ان أكثر خلق الله عز وجل انما هم من الملائكه وقد جاء في صحيح البخاري في حديث الإسراء والمعراج نعم أن رسول عليه الصلاه والسلام قال البيت المعمور الذي في السماء وأنه في كل يوم يدخل سبعين ألف من الملائكة ويطوفون ثم يخرجون ولا يعودون ويأتي أيضا غيرهم وهكذا فهذا جعل البعض العلم يذهب إلى أن الملائكة هم أكثر خلق الله سبحانه وتعالى نعم ومن ذلك ايضا الايمان بان افضل الملائكه هو جبريل عليه السلام نعم فايضا هذا يدخل في الايمان بالملائكه هذا يدخل في الإيمان بالملائكة وايضا لا من الانتباه من بعض الاشياء التي يزعم انها للملائكه وهي ليست الملائكه يعني مثلا من تسمية, من تسميه عفو ملك الموت بعزرائيل هذا لم يأتي كما هو معلوم في الكتاب ولا في السنه فيسمى ملك الموت كما ذكر الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت نعم وكذلك ايضا من ذلك مثلا رضوان خازن الجنه هذا لم يثبت في أن رضوان هو في أن خازن الجنه عفوا اسمه رضوان هذا لم يثبت لا بد من الانتباه لهذا وكذلك ايضا ان بعض الناس والعياذ بالله يسمون الممرضات يسمونهم بملائكه الرحمه وهذا لا شك انه شيء خطير عافانا الله واياكم من ذلك ومن ذلك الخطا ان بعض الناس يسمي ابنه بملائك وهذا من الخطا لان هذا فيه في الحقيقه فيه غلو ومن ذلك أيضا ان بعض الناس قد يصف بعض المسؤولين أو بعض الحكام أو بعض العلماء يصفهم بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا شك أن هذا إنما هو للملائكة وليس لبني آدم إن كل بني آدم خطأ بخلاف الملائكة فإن الله جل وعلا قد خلقهم على صفة بحيث أنهم لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم وأنهم يفعلون ما يؤمرون وكما هو معلوم في القران الكريم وفي السنه النبويه حديث كثير عن الملائكه نعم قال وذكر قلنا الثالث من اوكال الايمان وهو الايمان بكتب الله سبحانه وتعالى والكتب هو جمع كتاب والكتاب هو الشيء المكتوب نعم والايمان بكتب الله جل وعلا لا بد ايضا فيه من امور اولا الايمان بان الله عز وجل قد انزل كتبا على بعض انبياءه ورسله نعم والامر الثاني لابد من الايمان بان هذه الكتب انما هي كلام الله جل وعلا وانها ليست بمخلوقه نعم والامر الثالث لابد من تحكيم هذه الكتب والعمل بوفق ما جاء في هذه الكتب وان القران الكريم قد نسخ كل كتاب قد سبقه فلا بد ايضا من الايمان بهذه الامور الثلاثه فاما ما يتعلق بالامر الاول فكما هو معلوم ان الله عز وجل قد انزل كتبا على عباده وان هذه الكتب هناك ما سمي لنا من هذه الكتب وهناك ما لم يسمى فسمي لنا القران الذي انزل على رسولنا عليه الصلاه والسلام وسمي لنا التواتي التي انزلت على موسى عليه السلام وسمي لنا الانجيل الذي انزل على عيسى عليه السلام وسمي لنا ايضا الزبور الذي انزل على داود وسمي لنا ايضا صحف ابراهيم عليه السلام وعلى جميع انبياء الله عليهم الصلاه والسلام وسمي لنا صحف موسى فقيل أن صحف موسى هي التوراة، وقيل أن صحف موسى غير التوراة، قيل أن صحف موسى غير التورات. والأقرب الله أعلم أن صحف موسى هي التوراة، هي التوراة أن الله عز وجل قد سماها في مواضع كثيرة من كتاب التوراة وسمها في موضع بصحف موسى، فالأقرب الله أعلم أنها هي التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى عليه السلام. نعم وهناك كتب لا ندري عنها فالإنسان يؤمن بكل كتاب أنزله الله جل وعلا اجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل اجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل نعم والأمر الثاني لا بد أن الإنسان يؤمن أن هذه الكتب هي كلام الله جل وعلا, وعلا وان ليس في مخلوقه نعم ومن المعلوم أن هناك من قال بأن هذه الكتب مخلوقة والعياذ بالله ولم يثب الصفة الكلام لله الله جل وعلا فلا شك أن هذا باطل والله جل وعلا قال وإن أحد من المشركين استجعف فأجوه حتى يسمع كلام الله نعم والأمر الثالث بد من تحكيم هذه الكتب والعمل بما طبعا عفوا لابد من العمل في هذه الكتب اي في من انزلت عليه ثم بعد ذلك قد نسخ ربنا جل وعلا بالقران, بالقرآن الكريم عفوا كل كتاب انزله ربنا عز وجل فالقران الكريم مهيمنا على باقي الكتب وناسخا للكتب التي سبقت القران الكريم ولا يجوز العمل الا بالقران الكريم فلا بد من تحكيمه والعمل بما فيه وقد قال جل وعلا من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون نعم وقال جل وعلا ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه فلا بد من تحكيم القران الكريم وتحكيم السنه النبويه نعم والعمل بذلك نعم ثم ذكر ابوك الرابع من اركان الايمان الا وهو الايمان بالرسل نعم والرسل ايضا عليهم الصلاه والسلام جميعا لا بد فيهم لا بد من الايمان بهم الايمان الصحيح لا بد من اشياء اولا الايمان بان ربنا عز وجل قد ارسل رسلا الى عباده والى خلقه والامر الثاني لا بد ايضا من الايمان بمن سمي لنا من هؤلاء الرسل والايمان ايضا الاجمالي بان هناك رسل غير من سمي لنا منهم فالايمان بما اجمل يكون اجمالا والايمان بما فصل يكون تفصيلا نعم والامر الثالث هو لا بد من طاعة هؤلاء الرسل وان الرسول عليه الصلاه والسلام رسالته قد نسخت كل رساله قد سبقت والله عز وجل قد قال له يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وقد جاء في صحيح مسلم حديث ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا يسمع بي احد من هذه الأمة يهود ولا نصران ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار نعم فلا بد من هذه الأمور الثلاثة نعم مما ما يتعلق بالأمر الأول وهو أن الله عز وجل قد أرسل رسلا إلى عباده وطبعا هؤلاء الرسل على قسمين رسول الملكي ورسول البشري والمعصود هنا الرسول البشري نعم كما قال جل وعلا الله يصطف من الملائكة رسلا ومن الناس ففيما يتعلق بالرسول الملك تقدم الكلام على هذا فيما يتعلق بالملائكه والمقصود هنا الإيمان بالرسول البشري فالله عز وجل أرسل رسلا إلى الناس وكما بين عز وجل أن كل أمة قد أرسل إليهم رسول كما قال جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وكما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا فكل أمة قد ارسل إليهم رسول نعم والأمر الثاني كما تقدم لابد من الإيمان ببعض ما يتعلق بهؤلاء وسول من تسميتهم وأوصل إلى من وتسميتهم أي في من سمي لنا في من سمي لنا منهم نعم وأيضا فيما يتعلق بأحوالهم التي ذكرها الله عز وجل عنهم في القرآن الكريم وأيضا فيما يتعلق بالسنة النبوية نعم والأمر الثالث هو طاعة هؤلاء الرسل ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم نسخت رسالته كل رسالة قد سبقت نعم فهو خاتم الانبياء والمرسلين عليه الصلاه والسلام وليس بعده رسول نعم وقد تقدم الكلام فيما يتعلق بالرسول الكريم عليه الصلاه والسلام وذلك عند الكلام على الشطر الثاني من الشهاده شهاده ان محمدا رسول الله قد تقدم الكلام على بعض ما يتعلق بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نعم ثم قال واليوم الاخر وهو الركن الخامس من اركان الايمان فلا بد على الانسان ليؤمن باليوم الاخر وان هناك يوما يبعث فيه الناس ويحاسبون على اعمالهم فمنهم من يذهب به الى الجنه صلى الله عز وجل جعلنا واياكم منهم منهم من يذهب به الى النار عافنا الله واياكم من ذلك والإيمان باليوم الاخر ايضا لا بد فيه من اشياء الايمان بان هناك يوما هو اليوم الاخر وان الناس يبعثون فيه ويحاسبون على اعمالهم نعم وايضا الامر الثاني الايمان بكل ما يتعلق باليوم الاخر مما جاء الاخبار عنه في الكتاب والسنه من الجنه والنار ومن الحساب ومن الصراط ومن الحوض نعم ومن مجيء الله جل وعلا لفصل القضاء بين عباده لغير ذلك مما يتعلق باليوم الآخر نعم ويتعلق طبعا باليوم الآخر هو دار البرزخ ايضا يتعلق باليوم الآخر دار البرزخ والانسان إذا مات قد قامت قيامته فكل ما يتعلق بعد وفاه الانسان الى ان يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار لا بد من الايمان بكل ذلك اجمالا فيما عدم وتفصيلا فيما حصل نعم قال والقدر خيره وشره نعم وهذا هو ركن السادس من اركان الايمان هذا هو الركن السادس من اركان الايمان والإيمان بالقدر خيره وشره لا بد فيه ايضا من امور وهذه الامور هي اربعه اولا لا بد تفضل نعم لا بد من امور اربعه اولا الامر الاول هو ان الانسان يؤمن بان الله عز وجل قد قدر مقادير الخلائق وذلك قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه كما جاء هذا في صاحب مسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فعليه يوما بأن الله عز وجل قد قدم مقادير الخلائق وكما جاء في حديث عباد بن الصامت الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله أول ما كتب القلم فقال له اكتب قال وماذا اكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كان إلى, إلى قيام الساعة أو كما, جاء أو كما جاء في هذا الحديث فلا بد من الإيمان بأن الله عز وجل قد قدر مقادير كل شيء الامر الثاني بالكتاب هو أن الله عز وجل قد كتب كل شيء كما تقدم نعم الامر الثالث لا بد على الإنسان أن يؤمن بعلم الله السابق وأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء ويعلم جل وعلا السر أخطأ سبحانه وتعالى فهذه تسمى مرتبة العلم كما هو معلوم هذه تسمى مرتبة العلم نعم والأمر الغابع لابد أن إنسان يؤمن بمشيئه الله التامة يؤمن بمشيئه الله عز وجل التامة والمقصود بذلك أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وهناك العياذ بالله من يقول أن الله عز وجل لا يشاء فعل الشر والكفر وما شابه ذلك وممن يقول بهذا المعتزله الذين ينكرون ذلك فلا بد على اللسان يؤمن بان كل شيء يقع بمشيئه الله عز وجل وأنه ما يقع شيء الا بمشيئته وارادته سبحانه وتعالى فعندما الانسان يؤمن بهذه الاشياء الاربعه يكون قد امن بالقدر خيره وشره نعم فهذه اركان الايمان باجمال هذه اركان الايمان باجمال قال والدليل قوله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين الى اخر الايه ودخل المصنف من الايه ما هو شاهد على ما يقول فذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة بعض أركان الإيمان ومنها الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكه والكتاب والنبيين وبقي القدر واستدل عليه المصنف بقوله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر نعم فهذه من الأدلة التي تدل على أركان الإيمان الستة نعم ثم ذكر المصنف رحمه الله المرتبه الثالثه وهي ركن الاحسان وهي ركن الاحسان والمرتبه الثالثه هي التي يسبقها الايمان ويسبقها الاسلام وكما تقدم لنا طبعا ان الايمان اذا اطلق يدخل فيه الاسلام والاحسان واذا اطلق الاسلام ايضا يدخل فيه الايمان ويدخل فيه ايضا الاحسان نعم وعند التفصيل يكون معنى الاسلام المقصود بالاعمال الظاهره ومعنى الايمان الاعمال الباطنه ويكون معنى الاحسان هو الدوام المراقبه لله عز وجل نعم فقال المصنف في تعريف الاحسان قال وهو تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك نعم فهذا هو ركن الاحسان هذا هو ركن الاحسان نعم والاحسان ماخوذ من الشيء الحسن بمعنى ضد القبيح نعم والمحسن هو ضد المقصر والمفضل المحسن هو ضد المقصر والمفضل ولذلك دائما يمدح ربنا جل وعلا المحسنين الذين هم اقبلوا على الله وعملوا بطاعته سبحانه وتعالى ويذكر بعض الصفات ويجعل عز وجل هذه الصفات هي صفات المحسنين نعم هو المحسن هو ضد المقصر والمفرق نعم ركن هذا الحسن هو شيء واحد وهو دوام المواقب لله عز وجل هو أن يعبد الإنسان ربه عز وجل كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله عز وجل يراه سبحانه وتعالى فعندما الإنسان يكون دائما مواقبا لله سبحانه وتعالى هذا يجعله يقبل على الله عز وجل بالطاعات ويترك المعاصي والسيئات ولا شك أن هذه الدرجة درجة عظيمة وأن الإنسان ينبغي أن يشمر حتى يصل الى هذه الدرجة وهو دائما يراقب ربه سبحانه وتعالى وعندما الإنسان دائما يستحضر وجود الله وأن الله عز وجل مطلع عليه وعندما ايضا يتفكر في عظمته وقدرته وان الله عز وجل يخفى عليه شيء ويتدبر في اسماء وصفاته ويتامل في اياته سواء كانت الشرعيه او الايات الكونيه هذا يجعله مديم للمراقبه لله عز وجل هذا يجعله دائم للمراقبه لله سبحانه وتعالى نعم وبالتالي هذا يجعله يقبل على الطاعات ويترك المعاصي والسيئات نعم وفيما يتعلق بهذه الأمور الثلاثة لا بد فيها من أمرين الأمر الأول هو أن الإنسان يتحقق بها يتحقق بالإسلام ويتحقق بالإيمان ويتحقق ايضا بالإحسان والأمر الثاني هو لا بد من المحافظه عليها والزيادة قدر المستطاع فيها فينبغي الإنسان أن يعمل حتى يحقق الايمان وينبغي له ان يعمل حتى يصل درجه الاحسان والله عز وجل قال ايها الذين امنوا امن فامر جل وعلا مع الايمان بان يؤمن الانسان وكما قال جل وعلا لرسول عليه الصلاه والسلام عندما أمره بتقوى سبحانه وتعالى مع انه سيد المتقين عليه الصلاه والسلام فلا بد ايضا من هذا الامر الثاني وهو ان الانسان يحافظ على هذه الأمور ويسعى إلى زيادتها يحافظ على هذه الأمور ويسعى إلى زيادتها نعم والله علي أقف عند هنا والله طبعا هذا موجود عند أهل الكتاب هذا موجود نعم عند أهل الكتاب ولا هو لم يتسمى العفو لم يأتي تسمية بالكتاب والصنع اسرائيل فلا ينبغي يسمى وقد يكون ترى يعني وصفه باسرائيل قد يكون هذا من النسخ او مما أدخل ممكن وبعض الكلام الذي ينسب الإمام بن تيميه بعض قد ما يكون صحيح في بعض الكتب المنسوبه للامام بن تيميه فيها في نفس الكتاب وقال ابن القيم وبهذا تشتم على الدين الامام بن تيميه ما يقول قال ابن القيم فأحيانا قد يدخل بعض الأشياء في كتب الإمام من تيمية وهي ليست له فلا بد من التأكد من هذا والمهم ان ما يسمى إزرائيل ملك الموتون يسمى ملك الموت ما ذكر الله عز وجل إي نعم إي نعم له لهما إي مع كما جاء ذلك في النصوص من الملائكه نعم من الملاكة اذا انكر الإنسان شيء معلوم من الدين بالضبوغة وقد قيمت عليه الحجة او مثل لا يجهل هذا الشيء فهذا يكفر يكفر بعينه يعني مثلاً, مثلا لا يجعل هذا الشيء من الإيمان بأن الله عز وجل قد فرض خمس في اليوم بالليلة هذا مثل لا يجعل هذا الشيء بين المسلمين هذا لا يجعل هذا الشيء أو مثلا إنسان تو أسمى يدي عن تحريم الخمر ذكرت الأدلة من القرآن ومن سنع على تحريم الخمر وهو أنكر هذا يعتبر كافر, كافر؟ هذا يعتبر كافر نعم فهذا لا ما فيها مسف ولا فيها نعم على الإنسان أن يؤمن وينقاتل إذا أنكر عذاب القبور صلى الله عليه وسلم هذا كفر لأن الله عز وجل قد ذكر عذاب القبور في القرآن الكريم وجاء في السنة النبوية فأما في القرآن كما قال عز وجل الناو يُعرضون عليها غدواً وعشية ويوم تقوم الساعة في الأولى فرعون شد العذاب وأما السنة كما هو معلومة الحديد كثيرة التي فيها بأن الإنسان يعذب في قبوره إذا كان مستحق العذاب أو ينعم إذا كان مستحف للنعيم فهذا يكفر صلى الله عليه وسلم ينكر هذا يكفر الله هذه ما ندري عنها الله أعلم. هذا نعم الله أعلم يعني محتمل ما هناك يعني محتمل أن المهم إذا جاء شيء يدل على هذا وينص على هذا فلا شك يجب الإمام بهذا الشيء نعم يعني شيء واضح وصريح هو احتمال كبير أن بعض الملك يرون الله جل وعلا يعني مثل جبريل عندما يرسله ربنا جل وعلا وعندما يكلم جل وعلا ويصعف ثم تصعف الملائكة فهذا معتبر أنه يرى المهم الله أعلم إذا جاء شيء يدل على هذا كيف لا هذا قد يكون يعني البني آدم قد يكون بني آدم طبعا في الدنيا ما يخطر نعم هذا قد يكون بني آدم هو